بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فكحاً مبيناً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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهاء خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْفَيْنِ بِاللَّهِ ظَنَّ ذَٰلِكَ الْجَاهِلُ وَهُوَ السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وأعدلهم جهنم وساءت مصيره وللله دنود السماوات والأرض. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ رَأَيْتُ وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ فَإِنَّ مَا يَمْنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُمْ رَاهَفَ سَيُؤْفِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَفْوَلُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا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 وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُنْفُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أعتذنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انقَلَخْتُم إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُنَّا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 قُلْ لِلْمُغَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ تَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُ بِئْسَ مَا يَأْمُرُونَكُمْ إِلَيْهِ إِنْ يُطِيعُوا يَفْعَلُوا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 ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيديا ما سعَنَكُم ولتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ولتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَالَت لَكُمُ الَّذِينَ كَفَوُلَ وَلَوُ الْأَدِبَ أَرْثُمْ لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو, وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مسكة من بعد أن أغفركم عليه وكان الله بما تعملون بصيراً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 فَلَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَقُوهُمْ فَتُصِيبَنَّكُم مِّنْهُمْ مَّرَضٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ نُيُؤْذِخِلَّ اللَّهُ فِيهِ رَحْمَتَهُ مَن يَشَاءُ لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله تكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلصين رؤسكم ومقصرين لا تخافون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 وَمَثَلُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ بَأْسَ فَوَالَى سُوقِهِ وَأَرْبُ زُرًا لِيَغِيظَ بِهِمْ الْمُلْكُ فَآم وَأَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا